ولو أن لكل نفس ظلم ما في الأرض لفتد به وأسول ندمت لما رأوا العذاب وقضى بينه ب القص وهم لا يظلمون ألا 124. ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون 125. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون 126. يا أيها الناس قد جاءتكم نُورِضَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَغَيْرَ مِمَّا يَجْمَعُونَ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا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 الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون وما تكون في شان وما تسلم منه لا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذا تفظون فيه وما يعزوك من مِن قال دورة في الأرض ولا في السماوات ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.